كنان, كنان. كنان. عوان مطالق وهل فزعت عقلة آل بغية اللي باسمهم يرجح الميزان اللي هم سمعت عطره ومداتهم جزلة انرحب بكساب الجزيلات بوراكان ابن قروش اللي صدق المدح يحسم له خذ المدح والناموس بالفعل حسم المواقف والجميل تقدم له ويفرح به اللي ينتخي من وراء البيبان من الدين والحظ الردي زايد حمله يسدد عن المديون ويقابل الديان وكم من سجين انطلق وجت مع شمله وبضيوفه يرحب ويضم من القعدان وكسب قال تن ونعم والكل يشهد له ومن دور ربعة ينثني والكريم معان يقابل النهار الضيق بالعزم والصملة دخل في مجال المدح يوم احتمى الميدان وخذى صادق الوقفات والمدح بالجملة وربعه قديم الظفر ربعنا العجمان بني شامر اللي فعلهم نادر العملة اللي في ديال المجد والطايله عنوان والهم سيرت ما كل رجل بتقسم له وختمانها بالمسك والعود والريحان الكل بالجن مدح ابن باصم اقدم له All right. Samaa, että